وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّكُمْ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 وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ